الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومنه هلاه واتبع هداه وبعد زار الحديث موصولا بعناية الله تعالى وتوفيقه في شرح كتاب الحج من مختصر الشيخ خليل بن إسحاق في مذهب الإمام مالك وتناولنا في الدرسين السابقين الكلام عن جزاء الصيد من حيث ما يحل صيده في الحرم وما يحرم ونتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الدرس حول الحكم في جزاء الصيد والخصال الواردة في القرآن الكريم عن جزاء الصيد الواردة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عن سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام تكلم المصنف عن الجزاء الخاص بالصيد في النص التالي قال رحمه الله والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو إطعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله وإلا فبقربه ولا يجزئ بغيره ولا زائد على مد لمسكين إلا أن يساوي فعره فتأويلا أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره حكم العدلين في جزاء الصيد شيء واجد من نص الآية بمعنى ان الحكم هنا عام من ان يكون فتية او عام من ان يكون مشورة لا بل بد ان يحكم به عدلان ويشترط في العدلين العدالة كما هو واضح من نص الآية ويشترط الفقه يعني العلم باحكام الصيد وليس العلم بكل احكام او كل ابواب ولا يشترط في العدلين أن يأذن لهم الإمام بذلك فهذه عبادة ولا يجوز أن يكون الصائد شخصا من العدلين حتى لو حكم على نفسه بالقدر الصحيح لأن المرء لا يحكم في جرم جنته يداه قال القرطبي رحمه الله لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين فإن ظاهر الآية يقصدي جانيا وحكمين فحذف بعض العدد إسقاط للظاهر وإفساد للمعنى لأن حكم المرء نفسه لا يجوز ولو كان ذلك جائزا لاستغنى لا بنفسه عن غيره لأنه حكم بينه وبين الله تعالى فزيادة ثاني إليه دليل على استئناف الحكم برجبين والقرآن الكريم لما عبر بلغف الحكمين أو الحكم أفاد أمور: أولها إن لابد من الحكم فلا تكفي الفتوى ولا تكفي النصيحة ولا تكفي المشورة ولا يكفي الحث على الأخاذ. اثنين أن ينطق العدلان بالحكم فلا تكفي الإشارة لأن الحكم لابد فيه من لفظ لأن الحكم إنشاء يرغن المحكوم عليه بشيء معين، وبالتالي لا يصلح استمطأ من هذا الكلام أن يكون العدلاني أحدهما أخرف أو كده وهنا مسألة هل حكم العدلين هو شرط في إجزاء الصيب المطلقة بحيث يشمل الحكم بجراء الصيب والطعام والصيام أم لا يدخل الطعام والصيام في الحكم بعض فقائل ماذا قالوا لا خلاف في دخول الطعام لكن الصيام بعضهم يرى أنه يدخل وبعضهم يرى أنه لا يدخل قالوا يدخل لماذا قالوا لأن تقدير الأيام بالأمداد موضع اجتهاد لأنه يصوم يوم نظير الأمداد إلا بيخرج أمداداً فالتقدير فيها موضع اجتهاد وبالتالي لا يجتهد المرء لحكم نفسه لأن هي جناية وقعت منه وبالتالي لا يجتهد المرء فيها لنفسه الآخرون من الفقهاء يرون عدم الدخول كل صائد واحد من الحكمين لا يجوز هذا مذهبنا لكن في مذاهب أخرى تجيز ذلك والدليل في الآية صريح يحكم به ذوى عدل منكم يفهم من الآية أن لابد أن يكون العدلان مسلمين ولا يصلح أن يكون من غير المسلمين والآية الكريمة أوجبت جزاء الصيد بثلاث أمور على التخيير يختارها هو أو يخيره الحكمان فيها الإمام القرطبي يحكي عن النواة أن السنة أن يخير الحكمان من أصاب الصيد كما أن الله عز وجل خيره في أن يخرج هديا بالغ الكعبة أو كفاره أو إلى آخر الآية فإذا اختار الهادي يحكم عليه بما يريانه نظيرا لما أصابه ومين أن يكون عبد ذلك شاه لأنها آدمى الهدي وما لم يبلغ شاه يحكم فيه من الطعام ويخير في الاطعام أو يصوم مكان كل يوم كل مدة يوم. وتفصيل الثلاثة اللي وردت في الآية وكما ذكرها المصنف على هذا النحو. الأمر الأول إخراج مثل الصيد. والمرد المثلية هنا أن يخرج الإنسان مثل الصيد المقتول من النعم التي تخرج منها الزكاة والتي تشرع فيها الأضحية، الأبل والبقر والغنم. والمثلية هنا المرد بها المثلية في قدر الصيد وفي الصورة. فإن تأذر الحكم في الصورة يكتفي الإنسان بإخراج القدر الأمر الثاني الكفارة هي قيمة الصيد أو كفارة طعام مساكين بمعنى أن يخرج لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق ذكره في الكلام عن الزكاة والمرض بقدر قيمة الصيد من الطعام وليس المعنى أنه يقوم الصيد بدراهم ويشتري بتلك القيمة بل المطلوب تقويم الصيد من أول الأمر بالطعام يعني الصيد يقوّم بطعام ويجوز أن يقوّم بالدراهم ويشترط بالدراهم بالدراهم طعام جاء في المدونة سألنا مالكا عن الراجل يصيد صيدا وهو محرم فيريد أن يحكم عليه بالطعام يحكم عليه بالطعام أو يحكم عليه بالطعام أي الصيد دراهم أم طعاما قال الصواب من ذلك أن يقوّم طعاما ولا يقوّم دراهم ولو قوم الصيد ذراهم ثم اشتري بها طعاما لرغوت أن يكون واسعا ولكن الصواب من ذلك أن يحكم عليه العدلان بالطعام فإذا أرد أن يصوم نظرة كم ذلك الطعام من الأمداد فيصوم كان كل ند يوما وإن زاد ذلك على شهرين أو ثلاثة يعني ملهاش مقياس تقف عنده حسب درجة الغرم والإطعام يتعلق بأحكام يعتبر من الإطعام والتقويم محل التلف كان يقتل الظبياً فيقول كان يساوي هذا الظبي مثلاً من طعام غالب عيش هذه البلدة يقال كذا يبقى يلزم بالإخراج ومنها أنه لو تعذرت قيمة الصيد أو لم تكن للصيد قيمة أو إن عدم وجود مساكين يطعمهم يلزمه التقويم بموضع قريب من محل التلف منها كذلك إن لم يحكم على الصائد حتى رجع لأهلي بالمثل أو بالإطعام فأراد الإطعام بعد رجوعي يحكم اثنين ممن يجوز تحكيمهما ويصف لهم الصيد ويذكر لهم سعر الطعام بموضع الصيد ويخرجه ولأمانة في عنقه يعني إنسان أصاب صيدا يستوجب غرما بإخراج طعام مثلا ولم يخرج في مكة وعاد لبلده يحكم ولو في بلده شخصين عدلين يصف لهم الصيد والحالة وقتلته وقت كذا كانت صفاته كذا مسمح كذا وسعر الطعام في هذا اليوم في مكة كان كذا بكل امانة وكل صدق ويخرجه ان عذر عليهم تقيم بالطعام في محل اقامته يقوموا بالدراهم ويبعث بالطعام اين يبعث بالطعام الى موضع الصيد كما يبعث ذا الهدي الى مكة لانه مش هيخرجه في بلده لا بل سيخرجه حيث أتلف الصيد أو حيث استاذ الصيد من المسائل كذلك أنه لا يجزئ إخراج الزائد على المد للمسكين الواحد ولا يجزئ النقص عنه بل الواجب مد لكل مسكين فلو دفع زيادة له نزعها ولو دفع نقصا وجب عليه تكميله ومنها أيضا أنه لا يجزئ شيء من التأخوية أو الإطعام بغير محل التلف مع إمكان فعل ذلك به وهذا لا يتعرض مع ما قلناه سابقا انه يحكم به ولو في بلده هذا لو انه لم يتمكن انما الاصل ان يحكم بالطعام فين في مكة المكرمة هاديا كما فرزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به ذواء عدل منكم هاديا بالغ الكعبة وبالتالي يحرم على الإنسان انه يتمادى حتى يصل الى بلده ويحكم في بلده لأنه قد يكون ذلك ذريعة إلى أنه لا يحكم أو لا يخرج الأمر الثالث الوارد في الآية الصيام الذي هو قول الله تعالى أو عدل ذلك صياما بمعنى أن المحرم إذا لم يخرج مثل الصيد ولا قيمة الطعام يعدل إلى الصيام ويقوم له عن كل مد صيام يوم كامل ويغلظ عليه الأمر في كسر المد كسر المد يعتبر يوم لو قلنا مثلا ما قيمة هذه الغزالة او قيمة هذا الضبي قيل خمسة امداد ونصف يبقى هنا يصوم ستة ايام عن كل مد يوم وعن كسر المد يصوم يوما لان ديما الاحتياط هنا لجانب الطعيف وليس لجانب القوي والطعيف هنا هو من هو الصيد الذي استعده المحرم بلا ذنب الذي استعده كنوع من التعدي هنا يذكر المصنف امثلة من الحيوانات وطبعا هو مش هيستقصي كل الامثلة وانما ذكر امثلة شهيرة ومقدارها من الحيوان او مقدارها من الطعام كما سأت يقول رحمه الله فالنعامة بدنة والفيل بذات سنانين وحمار الوحش وبقرة بقرة والضبع والثعلب شات كحنان مكة والحرم وينامها إلى حكم وللحل وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما والصغير والمريض والجميل كغيره وقوم لربه بذلك معها واجتهد وإن روى فيه فبه وله أن ينتقل إلا أن يلتزم فتأويلان وإن اختلف ابتدأ والأولى كونهما بمجلس ونقض إن تبيل الخطأ وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرك وديتها إن استهل لا. الأمثلة التي ذكرها المصنف على النحو التالي وبعدما فرغ من الأمثلة نتكلم عن مسألة اختلاف الحكمين واجتهاد الحكمين ونحو جهة نأخذ الأمثلة التي ذكرها المصنف المحرم لو استادنا عامة يخرج عنها بدنة لأن النعامة قريبة من البدنة في القدر والصورة والمحرم لو أستاذ فيل يخرج عنه بدنة بذات سينامين اللي هي البدنة الخرسانية الجمل ذو السينامين وذلك لأنه قريب له في القدر والصورة على سبيل الإجماع وإن كان هذا جنس وهذا جنس المحرم لو أستاذ حمارا وحشيا أو بقرة وحشية يخرج عن كل منهما بقرة الأول مقارب والثاني مماثل يعني البقرة عن الحمار الوحشي فيها مقاربة والبقرة عن البقرة الوحشية فيها مقاربة هذه بقرة إنسية وهذه بقرة وحشية لو أستاذ المحرم ضبع أو ثعلب يلزم إخراج شاه عن كل منهما ولكن إخراج الشاه عن الضبع محل اتفاق في المذهب وإخراجها عن الثعلب على المشهور من المذهب وبنى بعض العلماء على هذه الحالة أنه يلزم الجزاء عن الطبع والثعلب حتى لو خاف المرء منهما على نفسه فقتلهما اضطرارا أو ظنا منه أن قتلهما جائز يعني هو لو قتلهم خشية دفع ضررهما أو خشية وقوع ضرر منهما عليه أو ظنا بذلك أن القتل بالنسبة لهؤلاء جائز يخرج وهذه الصورة تختلف عن صورة قتل الطير اللي خاف منه المحرم أو يعصر الاحتراز من ضرره قالوا لأن في حالة الضبع والثعلب يمكنه الاحتراز بالفعل بصعود شجرة أو نخلة أما الطير فيعصب الاحتراز منه بصعود نخلة ونحوها تفرقة غريبة من الشرف نقف عندها برهة نقول أن الضبع من الحيوانات الكاسرة أو الحيوانات الشديدة الخطورة التي تكاد تكون أخطر من الطير بالنسبة للطير يصعب الاحتراز منه كما قال الشرح بالصعود إلى شجرة لكن يمكن الصعود إلى شجرة هربا من الضبع أو من الثعلب ونركز على الضبع مثلا نقول أن الطير هناك بعض الطيور وإن كانت جارحة يمكن التوقع منها بلبس لباس واقي أو خوزة في الرأس أو غطاء للرأس أو كذا أو كذا بخلاف الضبع الضبع الحيواني يفترس وينهش البدن نهشا كاملا فهو من القوة بمكان بل ان الامام الجاحظ في كتاب الحيوان والامام الديميري وهو يتعرض للكلام عن الضبع يرى ان الضبع فيه ضرابة وشدة وقسوة تكاد تكون اشد من ضرابة الاسد والعياذ بالله وبالتالي ان الانسان لو كان الضبع هنا سيتلف او خشي على نفسه منه ينبغي عليه ان يقتله باي وسية استطاع مسألة الجزاء بقتله ينبغي أن تكون محل نظر لأنه من الحيوانات الكاثرة التي تضر ويمكن أن يلحق بالسباع في مسألة في هناك أشياء يخرج فيها الشاه بدون احتياج لحكم حكمين اللي هو حنام الحرم وينام حنام الحرم وينام بعد ما دين المصنف وجوب الشاه في الثعلة بالضبط قال إن في الشاه حمام الحرم مكة والحرم ويمامها بلا حكم معنى ان من قتل شيئا من حمام مكة او يمامها او حمام الحرم او يمامه يلزم في كل حمامة شاه او في كل يمامة شاه وهذه لا احتياجة فيها الى حكم حكمين وان لم يجد الشاه يلزمه صيام عشرة ايام كما لو كان هاديا يعني تمزيلا له منزلة الهدي ولا يقول ذا اخرج طعام ودي ورد فيها نص صريح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال في حمام الحرن في الحمامه شاة وفي بيضتين درهم وفي النعامة جزور وفي البقرة بقرة وفي الحمار بقرة النص هنا صريح في البقرة وفي الحمار وفي النعامة وفي الشاة وفي حمام الحر وهذا مروي في البيهقي وعند ابن أبي شيء وعند ابن أبي شيء, وعند ابن أبي شيء ما. قد يفعل سائل لما وجبت الشاه في الحمام واليمام بدون حكم حكمين ولما وجبت الشاه إنها ليست لها قريبة منها لا في الصورة ولا في القدر ولا في أي شيء هذا طير وهذا حيوان هذه لا تزن 2 كيلو جرام أو كيلو ونصف جرام وهذه قد تزن 20 أو 30 كيلو جرام قالوا إن الحمام واليمام في الحرم مسالم والناس كثيرا ما سألافه وذلك تشدد الشارع في أمره حتى لا يتصرع الناس إلى قتله والمراد هنا بالحمام واليمام البر منهما وليس الذي يربى في بيت مكة أو في مزارع مكة المملكة للناس أو الحمام الذي يأثد إليها متوطنا أو حمام الزاجل لو قدم برسالة إلى مكة مثلا وهذا كله إذا قتله الإنسان في الحرم لكن لو قتله المحرم في الحل يلزم إخراج القيمة طعام وحمام الحرم معروف بوداعته ولطافته حسن منظره وألفته للناس حتى إن كثير من الناس البسطاء حينما يذهبون لأداء مناسك الحج والعمرة يأخذون معهم طعاما أو قمحا أو بعض الحبوب ليطعموا بها حمام الحرم ويذكرون في ذلك قصصا وروايات إن شخص لو سرق حمام ممكن يعتب في الطريق ولو ولو يعني كثير من البسطاء من الناس ممن يذهبون لأداء مناسك الحج يذكرون حكايات طريفة عن حمام الحرم وعن إمام الحرم من هنا نجد الشارع يشدد في أمره جدا لأنه مألوف للناس في طرقات الحرم وفي المساجد وفي كل الأماكن حتى هو حمام يتمتع بالنظافة والنضرة المصنف استثنى عدة أشياء دي ضبه والأرنب واليربوة ودي حيوانات معروفة لو قتلها المحرم في الحل أو في الحرم يلزم قيمته طعاما على المشهور وكذلك لو قتل اليربوة في الحل أو في الحرم يلزم قيمته طعاما على المشهور ولو قتل أي شيء من جميع الطير ولو بمكة والحرم خلاف ما مر فيلزم قيمته طعاما خلافا لمن قلب التخيير فيما لا مثل له بين الاطعام والصوم لكن هم الطيرين دول فقط اللي مستثنين من طيور الحرم اللي هم يتجه فيهم الشاه الحمام واليمن بقية الطيور فيها طعام قيمتها طعام على مشهور المزا العبر في في المسواة كيف تتحقق أو كيف تتحقق مسواة في الصيد قالوا ان المسواة تتحقق في القدر والصورة او في القدر فقط طب في طيور او في حيوانات بعضها فيها نقص او عيب او قبص او جمال حيوانات معلمة حيوانات غير معلمة حيوان سليم حيوان مريض كل هذه الاصاف لا قيمة لها المطلوب القدر والصورة او القدر فقط وبالتالي لا عبرة بنقص الحيوان أو زيادته ولا بصغره ولا بكبره ولا بأنثته ولا بذكورته ولا بجماله ولا بقبحه ولا بمرضه ولا بصحته ولا بكونه حيوانا معلما أو حيوانا غير معلم لمنفعه شرعية كالصيد والحراسة ونحو ذلك كل الحيوانات تتساوى في هذا القدر وفي الصورة أو في القدر فقط وكل هذه العوارض لا أثر لها يعني الإنسان قتل حم قتل طائر صغير زي طائر كبير حيوان صغير زي حيوان كبير حيوان أعرق زي حيوان سليم وهكذا لكن قالوا في في في المعلم إذا كان الاستاد المحرم مملوكا لشخص للغير فتقوم هنا يقول لصاحبه يجري على الحال التي هو عليها يعني لو قتل مثلا حيوان معلم أو حيوان جميل الصورة مملوكا للغير كالطاوز مثلا هنا تقوم القيمة بالنسبة لصاحبه على حسب حالته ذكر أو أنسى قبيح جميل معلم غير معلم صحيح مريض فاره الجمال أو غير فاره الجمال هذا بالنسبة لمن هذا بالنسبة لو كان الصيد مملوك لمين مملوك لشخص لكن لو كان الصيد غير مملوك لشخص فلا عبرة بهذه الأمور ولا عبرة إلا بالقدر أو الصورة لأن التحرين في الحالة الأولى لصاحب الصيد يعني التقويم لصاحب الصيد لكن التقويم في الحالة التي التحريم كان فيها لأجل اللحم مراعاة لحق الله عز وجل يقوم على النفق العام والقدر والصفة عملا بمبدأ التساوي إن الناس متشاوين عند الله كذلك الحيوانات متشاوية كذلك الطيور متشاوية كلها أرواح خلقها الله عز وجل تعبد الله عز وجل وتسبحه لكن بالنسبة لامتلاك إنسان لطووس أو امتلاكه لحيوان معلم أو نحو ذلك هذه فيها تلف على صاحب الإنسان يعني في إنسان ينفق من المال الكثير والكثير حتى يعلم أو يدرب حيوانا من الحيوانات أو طيرا من الطيور فلو جينا قومناه بأنه مورد طير عادي يعني هو لو شريه بمئة أو تمنوا قيمته مئة وأنفق صاحبه عليه مئتين للتعليم فمن الظلم والإشحافة لصاحبه أن نحن نقومه بمثله بمئة لا بل نقوم بالثلاثمائة التي أنفق منها مئتين للتعليم وهذا من باب العدالة في الشريعة الإسلامية الإمام عبد السلام يقول إن هذه الصفات الصور والكبر والعيب والسلامة كان ينبغي مراعاتها كما مراعاه الشافعي يعني الإمام الشافعي راعى هذه الصفات كان عندنا لا يراعيها المصنف وإن كان مستحصنا عنده مثل مذهبنا ولكن منع أهل المذهبي من ذلك في الطعام لماذا قال ابن عبد السلام لأنهم لا يلتفتون إلى مثل هذه الصفات في الجزاء إذا كان هديا فلما لم يعتبروها في أحد أنواع الجزاء إذا كان من النعم الحقوا بها بقية الأنواع كلام طيب للإمام ابن عبد السلام نأخوذ من مواهد الجليل مسألة الحكمين واجتهاد الحكمين الحكمين ورد النص عليهم في القرآن كما ذكرنا هما بمثابة المحكمين لمسألة جزاء الصيد هل لهم الاكتهد أم لا يكتهده قال المصنف في ذلك واكتهد وإن روي فيه فبه يعني إذا كان الحكمين دخل في شيء يكتهد فيه أما ما ليس فيه دخل منه لهما لورب نصف مثلا كالنعانة ونحوها فلا دخل لهما فيه ويعمل بما روي في ذلك يبقى القدر والصفة فيما لا لا يتبخل فيه ما عدا ذلك من الصفات لهم أن يكتعد فيه قال بعض الفقهاء إن قيل قد تقرر أن النعامة فيها بذنة والفيل أيضا فيه شيء معين وكذلك غيرهما فما محل الاجتهاد فيما روح فيه هنا جواب قاله الشيخ أبو الحسن رحمه الله قال إن الاجتهاد بالنسبة للثمن والهزال والهزال يعني سمينة والهزيلة فمصب حكم النبي صلى الله وسلم على الجنس ومصب الاجتهاد الأعراض والجزيئات اللاحقة كالسمن والصغر والصحة والجمال وضدها بأن يرى أن في هذه النعامة بدنا سمينة أو بدنا زيلة لكون النعامة سمينة أو هزيلة الدليل على مسألة البقرة في النعامة حديث أبي المليخ الهذلي أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش أو نعامة أو بيض نعامة وعن الجرادة يصيبها المحرم فكتب إليه أما المحرم يصيب يصيب حمار وحش ففيه بدنه وفي النعامة بدنه وفي بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين الإمام البيهقي روى هذا الحديث مرسلا وروي عن عطاء الخراساني أن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت ونعديش ومعاوية قالوا في النعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل وخالف الشافعي في الدليل فقال بالبدنة ولكن بالقياس يعني الشافعي يرى إن البدنة بالقياس وليست بالدليل المنصوص عليه وذلك كما قال البيهقي اللي هو يعني يروي الكلام عن عطاء قال أن عطاء الخراساني ولد سنة خمسين ولم يدرك عمر ولا عثمان ولا علي ولا زيد وكان في زمن معاوية صبية ولم يثبت له سماع من ابن عباس وإن كان يحتمل أن يكون سماع منه فإن ابن عباس توفي سنة ثمانية وشتين إلا أن عطاء الخرصاني معا قطاع حديثه ممن تكلم فيه أهل العلم يعني تعليق للإمام البيهقي على كلام عطاء الخراساني رحمة الله تعالى على الجميع الإمام ملك رحمه الله بعد ما أورد قول سعيد بن مشيب ابن في حمام الحرم اللي هو القرم المتقدم لما سأله الرجل قال لم أذل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم مبادنها هذا كلام ملك مروي في الموطأ نقلا عن سعيد ابن المسيب. هنا مسألة أخرى وهي مسألة انتقال المحرم من خصلة إلى خصلة أخرى بمعنى الحكمين لا يحكمان على مرء بالجزاء إلا بعد التخيير في أحد الأنواع الثلاثة متقدم مسألة التخيير المثل أو الأطعام أو الصيام لو اختار أحده أحدهما حكم عليه به ثم بعد ذلك له الانتقال على الخصلة التي حكموا بها إلى غيرها وليحكم عليه بها هما أو غيرهما ويجوز له بعد ذلك الثق يقبله من باب الأحرام في مذبب بقى فيه خلاف في مسألة وقت انتقاله هل له الانتقال مطلقا يعني سواء عرف اللي حكموا به أو لم يعرف أو التزم أو لم يلتزم أو له الانتقال إن لم يعرف ولم يلتزم فإن عرف والتزم فلا انتقال الأول عليه أكثر فقهاء المذهب وهذا المعتمد والثاني يراه بعض فقهاء المذهب بعض العلماء عبروا عنه بالتأويلين ويراعي في أن جواز الانتقال لا يقع في المعين بالنص وانما لا يقع في غير المعين يعني إذا قلنا أنه من حقه أو يباح له الانتقال على الخلاف الوارد في ذلك أو التأويلين اللي ورد في ذلك نقول أن الانتقال يقع في في غير المعين لكن المعين المنصوص عليه زي النعامة كذا ما ليش أنه ينتقل عنه زي إن الحكمين ما لهمش إن هم يجتهد فيها وارد طبعاً أن يختلف الحكمان ويحدث لحكمهما نقد لو اختلف الحكمان في جزاء الصيد هذا الاختلاف يوجد بإعادة التحكيم زي ما هو معروف في بعض مسائل التحكيم لو اختلفوا في قدر ما حكم به عليه أحدهم حكم بشيء والأخر حكم بشيء أكبر أو اختلفوا في الصفة يلزمهم عقد التحكيم ويبتدئوه مرة أخرى حتى يقع الاتفاق هنا بقى لا فرق بين أنهما نفسهم اللي يبتدئوا التحكيم أو واحد منهم مع واحد جديد أو اثنان جديدان يبتدئ عملية التحكيم وإن كان الأجدر والأحرى بالحكمين أن يجتمع في مجلس واحد في وقت واحد على مرأى ومسمع من كل منهما للآخر حتى لا يقع بينهم اختلاف لكن لو تبين الخطأ في حكم الحكمين ينقض هذا الحكم وجوبا والخطأ هنا التعداف يعني الخطأ هنا محله فيه محله الخضر والصفر بمعنى أن الحكمان أن الحكمين لو حكم في شيء بدنه وتبين أن فيه شاه أو تبين العكس يعني حكموا بشاه وتبين أن فيه بدن ففي هذه الحالة ينقض حكمهما لأنه حكم تبين خطأ مسألة الجنين والبيض المصنف رحمه الله يختم الكلام عنها عن الصيد بالكلام عن دية الجنين ودية البيض قائلا وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ولو تحرى وديتها إن استهلة المصف في حكمين أو في مسألتين المسألة الأولى المرء يغرم يغرم المر عشر دية الأم لو ضرب جنينا لو ضربه وأزال الجنين ميت يعني المحرم ضرب بطن ضدية أو أزال مثلا فألقى جنينا ميتا لا حركت فيه أو تحرك ثم مات قبل أن يستهل صارخا الواجب فيه عشر قيمة الأم والمرض عشر قيمتها من الطعام وعدله من الصيام كذلك الحالف البيض بالنسبة للحيوان الوحشي البيض طبعا خصائص الطير مش من خصائص الحيوان لكن العلماء يعبروا عنه بالحيوان نعما كان أو غير نعما وسبو كان في فرخ أم لا ولو أخرج منهم الفرخ ولم يتحرك أو تحرك ومات قبل استهلاله صارخا عليه عشر ثمن أمه ولكن إذا كان البيض ماذرا يعني فاسدا فلا شيء عليه طب لماذا ألزمناه بإخراج هذه القيمة في البيض قالوا الاحتمال أن يكون فيه فرخ لأن الفرخ ينتج من البيض لكن البيض الفاسد لا شيء عليه ولما تقدم لهم المذهب القول في وجوك شاة في قتل حمام الحرم فالحكم كذلك في بيض حمام الحرم او يمام الحرم يعني اذا كان يخرج شاة لقتل حمام من حمام الحرم يلزمه كذلك ان يخرج شاة شاه بكسره بيضة من بيض حمام الحرم او من بيض يمام الحرم لكن هنا بحكومة عدل عكس ما هو فين عكس ما هو في الحمامه، انه يخرج فيها الشاه بدون حكومة عدل الحكم الثاني في المسألة او المسألة التانية في النص ان المرء يغرم بيت الجنين كامله لو نزل الجنين حيا واستهل صارخا او خرج من البيضة حيا واستهل صارخا ثم مات من اثر هذا الاخراج والدليل على ذلك الدليل على مسألة البيض والجنين قول الإمام مالك رحمه الله أرى أن في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال في كل بيض صيام يوم أو إطعام مسكين ويقول الإمام مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة حرة عبد أو وليدة وحديث أبي هريرة اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن الجريج أن أحسن ما سمعت في بيد النعامة حديث أبي الزناد عن الأعراض عن أبي هريرة اللي هو الحديث المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيد صيام يوم أو إطعامه مسكين مروي في السنن الكبرى وفي كلام واسع للعلماء خاصة علماء المذهب الشافعي في الأحاديث الواردة في بيد النعام ونحوها بذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا تماما من الكلام عن جزاء الصيد حيث استعرق معنا هذا الدرس ودرسين قبله ونتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن أحكام الهدي وما يتعلق به نكتفي بهذا القدر وندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالتوفيق والسداد والعناية ووفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته